mes'ad holding on to the supporters and heroes and alsoing Mechanics andрон loyal human beings and strong rule in the Means 1 from the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 فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا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 ولو دخلت عليهم من أقطانها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدباء وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُلْ لَيْنَ فَعْكُمُ الْفِرَارُ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 تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة، سلقوكم بألسنة حداد اشحه على الخير، الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا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 وصدق اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عليه فَمِنْهُمْ من قَضَى نَحْبَهُ ومنهم من يَنْتَظِرُ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 فتعالين فَتَعَالَيْنَ أُمَتِعْكُنَّ سراحا جميلا جَمِيلًا وَإِن كُنتُم تَنَدَّنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا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 والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيراً والذكريات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لَهُم مغفرة وأجرا عظيما الله